فَلَمَّا تَرَوَّ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ مَا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَهَبًا فَأَوْحَيْنَا إِلَى موسى يضرب بعصاك البحر فثلق ان يضرب بعصاك البحر فثلق فكان كل فرقه كقود العظيم وازلقنا ثم الاخرين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 نَرَبك لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيم وَاِسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ أَوْ أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا كَذَلِكَ كذلك وَلَئِنْ أَثَرْتَ أَيْتُمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشكين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين